فدا يا عيوني لقلب حنون لي وبات بجفوني فدا يا عيوني لقلب حنون لقلب وبات بجفوني يا يما فديتك وعمر يا طهتك يا يما خفيني خفيني وجهتك يا يما فديتك وعمر يا طيتك يا يما خذيني خذيني وجيتك فدا عيوني لقلب حنون لقلب ملكني وبات بجفوني فدا عيوني لقلب حنون لقلب ملكني وبات بجفوني خذيها حياتي معك يا غلاتي حياتي بدونك تساوي ما ماتي خذيها حياتي معك يا غلاتي حياتي بدونك تساوي ما ماتي يا روعة زماني يا كل الاماني مكانك بصدري وهمسك خذاني يا روض زماني يا كل الاماني مكانك بصدري وهمسك خذاني فدا عيوني لقلب حنون لي قلب ملكني وبات بجفوني فدا عيوني لقلب حنون لقلب ملكني وبات بجفوني وساعه ما اشوفك اقبض الكفوفك واغمض واشوف بعيوني طيوفك وساعه ما اشوفك اقبض الكفوفك واغمض واشوف بعيوني طيوفك فدا يا عيوني لقلب حنون لي قلب ملكني وبات بجفوني فدایی لەگەڵ بن هەی لگەڵ بن مەلنیوە بە بجفۆنی فدایایني لەگەڵ ب هەنی لەگەڵ بن ملكنی وە بە ب